بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله قمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم, يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قلوا الله أحد من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفأ أحد